ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتنا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شيع الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ المجرمين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 وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماءً فأسقيناكم وما أَنْتُمْ له بخازنين وَإِنَّا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا الْمُسْتَأْخِرِينَ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 وَإِذْ قال ربك للملائكة إِنِّي خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فَإِذَا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الْمَلَائِكَةُ كلهم أَجْمَعُونَ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 وَإِنَّ عَلَيْكَ الْلَّعْنَةَ إلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبّ فَأَضْرِنِ إلَى يَوْمِ يُبَعْثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُضَرِّنَ إلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ رَبّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزِينَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَجْمَعِينَ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 ونبئهم عن ضيف إِبْرَاهِيمَ إِذْ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أَبَشَّرْتُمُونِي على أن مسني الكبر فبم تبشرون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 فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأنطرنا عليهم حجاره وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل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 فانتقمنا منهم وانه ما لبى مبين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 كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق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 Weer